واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصه فيها عبره وعظه للناس حيث يقص علينا عليه الصلاه والسلام قصه نبي من انبياء الله عز وجل والانبياء هم خيره الله من خلقه فان الله عز وجل اصطفاهم من بين سائر الناس قال الله تعالى الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس وقال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فقد روى الامام احمد في مسنده عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى همس شيئا لا افهمه يقول كلاما بهمس لا يفهمه من حوله عليه الصلاه والسلام يقول صهيب ولا يخبرنا به قال عليه الصلاه والسلام افطنتم لي يقول صهيب قلنا نعم قال عليه الصلاه والسلام مبينا لهم ذلك الهمس الذي كان يهمسه عليه الصلاه والسلام قال لهم اني ذكرت نبيا من الانبياء اعطي جنودا من قومه وفي روايه اعجب بامته نبي من انبياء الله اعجب بامته بكثرتها وقوتها فقال هذا النبي من يكافئ هؤلاء من يستطيع ان يصمد امامها هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هذا النبي من يكافئها هؤلاء او من يقوم لهؤلاء او غيرها من الكلام هذا النبي استعرض امته فراى فيها من القوه والمهابه وهي امه تتبع نبيا فهي امه حق فدخل الاعجاب في نفس هذا النبي فقال عبارته من يستطيع ان يصمد امام هؤلاء يقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام فاوحي اليه اوحى الله اليه من فوق سبع سماوات ان اختر لقومك احدى ثلاث عندك خيارات ثلاثه اختر احدها اما ان نسلط عليهم عدوا من غيرهم او الجوع او الموت خيارات تجعل الحليمه حيران فاستشار قومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار قومه في ذلك رجع الى قومه وقال ان ربي يخيرني بين امور ثلاثه اما ان يسلط عليكم عدو من غيركم واما ان تجوعوا نسال الله العافيه واما ان تموتوا يسلط عليكم الموت فقال له انت نبي الله فكل ذلك اليك خير لنا رد الامر الي قالوا نحن لا نصل الى مقامك انت نبي من الانبياء فاختر لنا ما تشاء فقام هذا النبي الكريم عليه السلام الى الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاه امر عظيم جلل خيار صعب يفزع الى الصلاه المؤمن اذا اصابه امر عظيم اول ما يفكر فيه ان يذهب الى الصلاه لان الصلاه توصله برب السماوات والارض يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما شاء الله قال ثم قال اي ربي اما عدو من غيرهم فلا او الجوع فلا ولكن الموت الله اكبر يختار النبي لامته التي اعجب بها يختار لها الموت يقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام فسلط عليهم الموت فمات منهم 70 الفا 70 الف ماتوا امام عيني النبي يقول النبي عليه الصلاه والسلام فهمسي الذي ترون وهذا بدايه الحديث لما سالوه ماذا تقول بعد الصلاه يقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام فهمسي الذي ترون اني اقول اللهم بك اقاتل وبك اصاول ولا حول ولا قوه الا بالله هذا هو السر ايها الاخوه هذا هو السر لما غاب يسيرا عن ذلك النبي انظروا ماذا حصل هذا الحديث حديث صحيح اسناده على شرط الشيخين ما قصه هذا النبي نبي اعطاه الله امه كثيره العدد قويه الباس تنتظر اشارته وهو نبي فلو قاتلوا لقاتلوا على حق ولو غزو يغزون في حق نظر اليهم ذلك النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نظر الى امته نظره اعجاب فوقع في نفسه ان هذه الامه لا تغلب ولا يستطيع احد ان يهزمها فنطق بما نطق به هذه النظره ايها الاخوه لا يريدها الله هذه النظره يحذرنا الله تبارك وتعالى منها لا سيما انها من نبي من انبياء الله هذا الامر ايها الاخوه محسوم في كتاب الله تبارك وتعالى وامتلات به مواقف سيره محمد عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه المؤمنون مهما كثر عدد المسلمين ومهما بلغت قوتهم والله لن ينتصروا الا بنصر الله قال الله تعالى ومن نصر الا من عند الله وقال تعالى ان تنصر الله ينصركم وقال تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ايات صريحه وواضحه النصر في القران ايها الاخوه ينسب الى الله ينسبه الله الى نفسه لانه لا نصر لاهل الحق الا بتاييد من الله العزيز الحكيم ولذا بين الله تبارك وتعالى في كتابه ان من الخطا ان يعتمد الناس ان يعتمد المسلمون على قوتهم الماديه لانها ليست هي السبب ليست هي سبب النصر ألم تسمع أيها الإخوة قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ألم تسمع قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بل إن الأمر أعظم من ذلك إن الإعجاب بالكثرة والقوة قد يكون هو سبب الهزيمة قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إن هذا النبي لما رأى الله تبارك وتعالى إعجابه بقوة قومه المادية المتمثلة في هذا العدد وهذا البأس أراد الله عز وجل أن يريه ضعف كل أحد ويوم حنين اذا انقطع عنه حبل الله فخيره الله بين ثلاثه خيارات اما ان يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم او يسلط عليهم الجوع او يصيبهم الموت خيارات صعبه امتحان محير فما كان من هذا النبي الكريم عليه السلام الا ان رجع الى قومه بكل تواضع مع انه نبي بكل تواضع سطر مبدأ الشورى استشارهم الأمر عظيم يستشير قومه فردوا جميعا الأمر إليه يعلمون قدر الأنبياء وأنهم مهديون مسددون من عند الله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى فما كان من هذا النبي إلا أن يختار لهم الموت ويختار لهم الموت الموت هكذا الموت اليس الجوع اهون اليس ان يسلط عدو من غيرهم اهون نعم قد يكون كذلك في نظر كثير من الناس لكن الانبياء يرون بنور الله هذا النبي يرى ان تسلط الاعداء الذي ربما يختاره بعض الناس وهم يختارونه لانه حسب نظرتهم اهون من ان يفقدوا ارواحهم هذا التسلط فيه من الاذلال والمهانه وتغير المبادئ والقيم ما فيه وكذلك الجوع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طريق الى الضعف وطريق الى المهانه والذل هذا النبي يختار الموت لماذا لان تسلط العدو ايها الاخوه يعني ان يعيش الناس حياه ذليله حياه مهينه ولهذا يهتف ابطال الشام اليوم الموت ولا المذله افهمتم ايها الاخوه معنى الكلمه الان يا من تسمعونها افهمتموها الموت ولا المذله والله عباره معبره مختصره لكن فيها من الرسالات ما يقراه اهل الفقه والبصيره هل نفهم هذه الهتافات اما الجوع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فانه طريق بلا شك الى ان يتذلل الناس الى غيرهم حتى يشبعوهم اما خيار الموت الموت الموت لانه ات ات ات, آت لا محاله من لم يمُت اليوم سيموت غدا ومن لم يمُت غدا فسيموت بعد غد وهكذا ولذلك يقول الله تعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم سبحان الله انظروا الى هذه الايه تهرب منه وهو ينتظرك سبحان الله العظيم هذه حقيقه الموت المشكله ايها الاخوه ان كثيرا من الناس يتجاهلون هذه الحقيقه ويحاولون ان يغلطوا انفسهم الموت حق والموت ايها الاخوه هو البوابه التي يدخل من خلالها الناس كلهم الى الحياه الحقه الحياه الخالده الحياه التي لا موت فيها اختار هذا النبي لهم الموت لان الذين يمضون الى ربهم يرجى لهم القبول عند الله فما بالك بالشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ايها الاخوه الكرام لا بد ان تتربى امتنا على هذا المبدا العظيم الذي يلخص في قول القائل اطلب الموت توهب لكم الحياه بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والبيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين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 وقد يكون سببا للنكبه نعم ايها الاخوه ان هذا الامر يخفى على عامه الناس ولا يتفطن له الا اهل العلم بالله الذين يرون بنور الله تبارك وتعالى ومن فوائد هذه القصه وجوب تربيه الناس تربيه المسلمين على الاعتماد على الله وحده ان النصر ايها الاخوه هو التمكين من الله والايات كما سمعتم صريحه وواضح النصر من الله ليس من احد من البشر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله تبارك وتعالى بيده كل شيء وهذه من معاني التوحيد ايها الاخوه التي يجب ان يتربى الناس عليها ماذا نفقه من كلمه الله ماذا نفقه من كلمه الرحمن الرحيم العظيم العزيز الحكيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هذه العبارات اين اثرها علينا في حياتنا ومن فوائد هذه القصه ايضا وجوب غسل اليدين من نصره البشر لا سيما الكفار وقد راينا ماذا فعل الفيتو ماذا فعل هذا الطاغوت طاغوت الفيتو باخواننا في سوريا من وضع هذا الطاغوت ومن رضي هذا الطاغوت انهم اصحاب مله واحده الكفر مله واحده كما يقول العلماء ومن فوائد الحديث انه يستحب للمسلم ان يفزع الى الصلاه اذا حزبه او افزعه امر او اهمه امرا من الامور كما كان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام يفعل ومن فوائد القصه مبدا الشوره موجود ايها الاخوه عند انبياء الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل هذا النبي الكريم مع قومه حين رجع اليهم بكل تواضع الفوائد كثيره وهذه بعضها نسال الله تبارك وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم انا نسالك يا قوي يا عزيز يا من بيده ملكوت كل شيء واليه يرجع الامر كله يا جبار السماوات والارض اللهم عليك بطاغيه الشام وجنوده اللهم عليك بطاغيه الشام وجنوده اللهم عليك بطاغيه الشام وجنوده اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم نجي اخواننا اهل الشام من هؤلاء الفجره المعتدين اللهم نجهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل شهيدهم واشف مريضهم واجبر كثيرهم اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم انه لا ناصر لهم الا انت انت ناصر المؤمنين من ذا الذي ينصرهم ان خذلتهم يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم, على من بغى عليهم يا رب السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء وانت على كل شيء قدير اللهم ارنا في طاغيه الشام عجائب قدرتك اللهم نكل بهذه الطائفه الباطنيه اللهم ارنا فيهم ما تقرب به اعين المؤمنين اللهم عليك بايران اللهم عليك بالايرانيين الباطنيين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم سلط هؤلاء الباطنيين بعضهم على بعض اللهم اشغلهم في انفسهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك انهم لا يعجزونك انت رب العالمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم اغفر لنا بما قصرنا في نصرة اخواننا اللهم اغفر لنا وارحمنا بما قصرنا في نصرة اخواننا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم اختم لنا بخير اللهم اجعل خير كلامنا واخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا واهد قلوبنا واعمالنا انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين